I'm ولو كانوا لي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب نجحين وما كان استغسار إبراهيم لأبيه إلا عن أوعبة رعبها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به إن إبراهيم لأواه حليم وما كانوا ما مقعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يستقون إن الله كان يزيق قلوب طريق منهم ثم